إلا يصمم ولا يبني من جوع وجوه يوم ابن ناعم لسعها رضيت في جنة عالية لا تسمع فيها لغيا فيها عين جارية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 فذكر إنما أنت مذكِّر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا يبغون ثم إن علينا عسابه